ba Ya sokuley himş bir su S. ahbur kul kufra Allah la yehdi kum alfasikin. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ويوم حنين إذ أعجبتكم اَرَأَنْتُمْ فَلَن تُغْنِيَ عَنكُم شَيْءٌ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرض بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ الْتَوِيْتُمْ مُدَبِّرِينَ تقو على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Ya أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا İftum mailen وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزِّيَةَ عَيَدٍ وَغُمْصَ وقالت يهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم كثيراً من الأحبار والربان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.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 يوم يطمع يو... ما... فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَتًا كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَ سيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون يحلو نهوا من ويحرمو نهوا من ليوطي عدة ما حرم الله الله لا يهدي القوم الكافرين I'm a بَنِ الْإِلَٰهِ وَيَسْتَبِدَّ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَظْرُهُم شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اَنصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ إِذْ هُمَا فِي إِذْ هُمَا 我爱你 <Wow. S 2> What? Wow. Osa yelpi بال... وَتَلاَ مَن كَاذِبِينَ لاَ أَسْتَذِنُكَ كالذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أراد الخرو. bu bir var mi laka bit nesemin وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعْكُمْ بصود. قل أنفقوا طوعا كرها لن من What man. Sir. So 124. للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة لَفَتِ قُلُوبُهُمْ وفي الرقاب قَابِي الْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِالسَّبِيلِ فَرِيضَةً Veminim; onlar ve if want فُونَ ذِلَّهِ لَكُمْ لِ الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألت قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ سُورَ غَفَنَ أسبهم ولعنه الله ودهم معذاب مقي tamam Oh, okay. أَخُلَّفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يكذبون أَلَمْ يَعْبُونَ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ فَيَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُمْ سخرا Oh! لو كانوا يفقضون بل يضحكوا قليل Oh! ولا تُصَلِّ استأذنك أولو الطول منهم استأذنك أولو الطول منهم أن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين يصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على Ma Bu I'm <laughs> a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 وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وستردون إلى عالم الضيب والشهادة وستردون إلى عالم الضيب والشهادة فينبئ بيؤكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل Bir um. مسجد أسس علَت تقام من أهل يوم من أحد أنت قوم في في Allah Allah buy bulmutpa Efenmenem bu وأ innallaha hashtamu minaril mu'minina anfusuhum wa emwaluhum wa annel umur matab عليهم. İnnehu <إنه بهم رؤوف رحيم> <وعل> Ta, ıza vaktte onlara bina rağmen ve One <laughs> ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون فَاللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا